كاف ها يا عنص والد ذكروا رحمه ربك عنده ذكريا اذنا شندم ولم اكن بدعائك رب شاقا منيا وان من خفت المواني من عرات وكانت رئتي عاقرا فهل من لذك وله Yarifuni wa yarifu min ahli Ya'qub wa ja'al anhu raddiyyan Ya zakarin ya inna mubashshiruka bi-ghulab Ya قال رب اجعل لي آية قال الآية تكون كأنها تكون لمن لا سفنا ولا يرسل سفنا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن يذبحوا وانشئ يا يا يحيى خذ الكتاب بقوه فيه ولا تناهده حكم نصب يا وحنانا من لدنا وزكاه وكانت تقيا ودره سلامٌ عليه يوم مولد ويوم يموت وسلامٌ عليه يوم مولد ويوم مغرم ويوم ينبعث حيًا ولكم في الكتاب مرد يوم ولكم في الكتاب يوم يبعثون إن đi ha bằng ca mangông tình ne? قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَقُلْ عَنَّا فَإِنَّمَا تَرَىٰ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَسَتَقُولُ إِنَّ به قُمْهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا نَوْمَ يَم قَالُوا يَا نَوْمَ يَمُ لَنْ نَذِكِّ فِي شَيْءٍ أَنْ فَرِيَا يَا أُخْتَاهُ لَمَا فأنشأوا قولا ja na والسلام على im learning فَالْكُرْ فِي الْكِتَالِ إِذْ رَاهِمْ كان سوطاء نفسه يا يا ابنتي لا تعبدي الشيطان ان الشيطان كان لله عصيا يا يا ابنتي كان لي حفيا وأعتزئكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون جعلنا لليا ووهبنا لهم -uh لرحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق العليا وانكر في الصدق مَنُوفِ وَمِن تُدْنةِ إِ الراهمَ وَإسر وَمِنْ تُدْنةِ بِ الرَّهمَ وَإسرلَ خالف من بعدي قنت او باع الصلاه تتبع الشهوات فسوف يلقى الله الا من تاب و dun وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا لَنَكَفُرَنَّ مِنَ الَّذِينَ للذين آمَنُوا قَالُوا لَنَكَفُرَنَّ لَنَا آمَنُوا أَئِنَّ الْفَرِيقَ قَيَّرُوا مَقَامًا وَأَحْسَنُوا دِينًا وَكَمْ أَهْلَك <تصفيق> حَتَّىٰ إِذَا رَأَمَا مَا هُمْ عٰذِلُونَ إِنَّمَا الْعَذَابُ وَإِنَّمَا السَّاعَةُ فَسَيَعْلَمُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا تَوَادَ تَوْهُ وَظَنُرُ مَرَدَّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَن أُؤْمِنَ مَن กัน جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا بالرحمن ولدا وما ينبغي لقد احصاهم لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه وكل الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ورمهما فانما يثمناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين و تذرهم قوما وَوك لَكنا قض لَهم مِ ق منِ هن تُحّ منِهُ من أحدَدٍ أَ تتسمع لَهُ مرك